يا صلى الله عليه وسلم قال لنا في المراه القواده الحامله وحويان اوركله ترى دم ديقه اركيس انها قوادا ستت الصلاه الصلاه ويكتي وحدثني عن مارك انه صار انه شهاب ودي على المراه الحامله القوادا اوركله ترى دم ديقه اركيس قالوا وخرت كف عن الصلاه الصلاه دي قال يحيى وحوري قال المالك به وحوري وذلك كاسنا الأمر أمرك عندنا وذلك الأمر أمر كاسنا عندنا وأكت يضعوا السلام قبلين وإله ردينا وحدثني عن مالك عنش عن شهشام عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة الزوجين من نبي حاسكي سياء صلى الله عليه وسلم أنها قال المحيط لكم توحانا أرجلتي فردها رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كمذحي سوى أنا حائض والحال أعنقه جملة وحالية أرجل ما أعنقه حاليني والحال أعنقه حائضا حائضاهي وحدثني عن مالك عن شام عروة عن عن فاضي بنت المنذر فاضي بنت المنجر بن الزبير عن أسماء بنت أبكر الصديق أنها قالت وحيتي سألت امرأة هولبة ويديسي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي فقالت وحيتي لسؤاش مرخي ويدينا سأرأيت بالكورة ليحدانا مذا نغر نغر مذا إذا أصابت ثوبها مرضي إذا مرخو خرقها الدم ديقو ميال حيط ديقاس وميال حيطة حيطة كاهادي معنى حيطة حيطة مرخو مرض كيف تصنع فيه سذابه كسابين ديقة فيه ضميق ديقة اللي علي كيف سذابه تصنع كسابين فيه ديقة سيؤول ميد معنا فقال رسول الله عليه السلام عليكم الدم روح عليه السلام علي سنة والهديك إذا أصاب مركو أصيب كن بذلك كمذا مرضي الدم ديق مركو أصيب من الحيضة ديقاس وحيضة كمذا فلتقرسو فالتهج جبسو يعني ديق وقلف marka marwa marxuquqan nafaha ka dijibiso thumma li tandahu harshayso ثم ibyah ku roshayso thumma li tusallifha kutubatu markha raway kadibna way mayri kadibna waxay sameeyneysa in dha xay sameeyneysa markha thumma li tandahu hakoreysa waxa wayaan inay meydho marka وثانيا الى المرخه صحويا اي ميدو والثالثه الى كرها عيسوي بيدوشا كاسيشوبتو شي كاسو اوندياسان ان سيدا لو ميدا واجب اللهم الا ميدو شرعي وكاسوريباي او قارفد اي نو ان دونانو ياني سيدا لو حير و حول السبي يا كافي سوقره اخو خاي سوي ندي كاوي ججيبن كدبنا وا ميليس كدبنا jidibintaasina watiin mayriga ahay ama ka hoqitaan ku ay ka horaysay oo wati nabigu kuulaysa salaam xutihi ثم ka hoqaysaa thumma tagrusih bilmay biyad kushumaysa thumma tandahu biyad kurushaysa amrka afisaana nabigu ci mas'aladaas waxaa howl yahay inta aan la gaarin socod midaynaysaa mise midaynayso waxa ka hor hayao khilaafku ka taagan yahay gaba dhaameedada sidoo ma xayid ama xaydo hadii uu dhigkayna aadana dhiga maxayd baa lagu tirin mise fasashad baa lagu tirin mas'aladaas waxaa howl yahay khilaafku ay ku saleeyaan mas'alada ay ma soo siday go'bdaye madhabo jumuuraha وانا المفسرين بفشرين سبب ان قوال عبد الله بن العباسي ومجاهل الجفيري قتاتيه غير قضايا قانونيه طيب وان حجد عسكران رحمه الله وتعالى فتح البار لو كسو نقلي مركا حي قوال لكن وي حيدوي قوالوها اسرها وي حيضابي لو حكمنا عليه مجره قوصت حات باجدو تفصيل قال له اصلها لكن حدوي ما دو ديه مفيد حكم في حالته قادم حدونا حيد نقلنا الى الحرامات ولي هديغ حيد فيه حدونا حيد نقلنا مرخ صحويا ديغ فاسيده بحكم جي سلا راعي والصحيح تفصيل كسر قال لي هدي وهم كي ديغ حكم جي وي قادر او صلاه متكمي سوما سويميش واحكامتي حيد كرك تيميش لكن هدي اونحين ديغ وحيانا اسكي يبادين باسورة قانا طيب انفسوا عمى وحسنوا كل حكومة قاتوا باب المستحاضة قولنا بفرن حكومة عبابية حدثني يحيى بأيو ورغمي يحيى بن يحيى الليفي عن مالي بكوري عن الشام من عن نبيها به عروة بن الزبير عن عائشة تزوجين لنبي حاسكي سياء صلى الله عليه وسلم أنها قالت وحيتري قالت فادي بنت أبي حبيش وحيتري يا رسول الله رسولك لو إني عليك لا ظهر ما ضاهدوا بها فادعوا الصلاة صلاة فقال الله رسول الله مكوري صلى الله عليه وسلم انما ذلك كاس عرق واحد ورئست بالحيضه حيض معها فاذا اغبلت الحيضه حيض مرقك سو قابل فتركي صلاه صلاهتك فاذا ذهب مرقك قدرها قدر كده فاغسلي معناه حيضك القدر فيه مرقك فغسلي الدم الضيق كما ير عنك حغاك وصليتك hadis wax laga faayideysanaya dhiga dabar fudanka loo yaqaan waxaanu ku dhacaa duurka dhigaa xukun waxu yahay kan riya hal xukun baa karo atiba halka xukun waa nijaas weeye ama saraadu daymiiso oo soo daymiiso oo markaas waxa weeye qawaa fudaymiiso oo odaygeedu waa xalaal wada ila dalalki inta sawimta la isku marxu xub u daymiisaba wax kaliya way keys way kam way kam mayrin hadii ay aawodo marigu waxa weeyaan waa sunna marqaadiga dhowr furanqa way ka weeseyseen salaadka sana way weeseyseen kadina saasi ku طيب ما خصصات ابيضا لووتو نديراي waxaa weeyaan ااا بناتو جحشم و براء هلكاس بيدكاس waxaa weeyaan شادركاسن غسي خصصات بناتو جحشم وحمئ يوسف النبي ومحبيبه صدخراس بو waxaa weeyaan wala dowr farax marqaal muhim طيب عنه. وعن... عن كسو نافع... عن النافي او حدثني عن ماك بويه يحيى عن نافع عن ابن سليمان بن يسار عن ابن سلامه تزوج النبي حاسك صلى الله عليه وسلم امراه قوت باكان حياته قد دماء تراقت لغا داديو دماء ديق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الرسولك ديق بقى فستفترض إسوء السؤال والديسي أما فستفترض إسوء السؤال والديسي لها ومسلم رسول الله رسولك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحراء للتنبض حفير إذا عدد الليالي هم أنت تردو ذا أي والأيام ما المهت التي ما المهت سوكان ذا تحيضه نتي حيضة. من الشهر بشع حق هذا معنى بشع مدده أي كل هذه كحيضة دقي حتى حيضة قبل ان يصيب حتون اسيب الذي كصابها كدعي او ضور فرركا فالتدرك الصلاة مرخي الصلاة ده كتغتو ذلك ما مرما قدرك او انه شهد غشكميدا فاذا خلف ذلك ما مرما مرخي قزال مكتي ضافتو فالتغتس الحميرتهم ثم لتستنفر بثوب ما راح يسقطوته ثم لتصلحاتكته معناه موضع ضيقو كسوبخيو حدي اودي كاريسو المروه انه كفر ايسا وياه داوود كرص وحدثني عمر عن عن بي بن ركعه عن شعب حروه عن مصابح ريسه عن شعب حروه عن بها بعرو بن زويله عن مزيله بنت ابي سلمى انها رات زينب بنت جحش قري التي تسكنه تحت عبد الرحمن بن عوف لبس زينب اجري زينب بنت جحش صلى الله عليه وسلم الى زينب بنت جحش عبد الرحمن المعوف وكان حي مركه المجح شصضح راسهم لبن زينبيه حمنا الناس هاي وكانوا حيات تستحاضت للدور فرو فكانوا خيتغتسلوا تي توكتا وتغتسلوا تي ما يرتو وتصلي توكتا صلاتك انت وتس... ميرتو ام يرته بهدل تشكليسي واجبين صلى الله عليه وسلم سي ابو الزهري وصونق لنا ايو غير كودا وحغير شيء وحويا النبي مونا واجبين ما يرغاس وحويا wa huwa amaday kariya in ay salaad kasu weeseyso laakiin ihtiyadka iyo ahwadka baa wuxu riyay inay sidaa sameeyso wuxadhasani amalik ansumi mawla abi bakr radiyallahu ta'ala am mawla abi bakr ibn abd alrahman anna qaaqa ibn hakeem iyo wa zaid bin aslam fa arsalaahu wa hayudrnah istakhfi وحادي لي أنك سميّا قعقا عم الحكيم إي الزيد بن أسلم أرسله وحا يؤدي ليه إلى السعيد بن نصيب تابعيه يسأله سغو تا... ويديني يسأله سغو إنسو ويديني كيف تغتسل مستحادة قبرة دور فرنكو قد حي سذب وميرا فقال وحايت لي تغتسل وميرني من طهر طهر لغب الله إلى طهر كلا لغب الله Ma he haaan, laga bilaaba markaasu xawian ma mihi xdka e tir sansay maan todoba haem, todobadi markii aydha maaadaen main kaay meira, Kedimna main ku igaas di gisu kuimaaddu oo kago oba menasa. marka tohuriga hore me dohuriin Dogaas sua ke ay ke bilaviisa waa kan hore ka go’ay. Kedi markay ka ka meira te u bax soma. لا لا لا لا اعتبار ما لا لا فير يديقن فرقايسغه الى طهر الكلى طهر يا كلامهم خن قنيا ومركي ديقا كاينتو كيواده كانه الكاميرات لكن صلاه كسوم ليس تاسر الدراسه است تاسر دين يوم جنا سعي وصيد تغتسل وي ميلم وي من ظهر الملاد او وتتوضا وي يسيسن لكل صلاه صلاه كسره فينغلبها الدم ديقو حدو كقالب مرأي مرخها سحويا عن نصابح الرئيسة مرأة سحويا كفضي نيسة ماشا قال وحدثني عن مالك عن شام عروة عن أبيه قال وحوري ليس على المستحاضة قوار عبر فرنك وقود عن معهاني إلا أن تغتس لنا ميلة تمويا واحد واحدة من ميركالية. ثم تتوضى يويسي ستبعد ذلك ان تأكدوا لكل صلاة سلاة صلات كستان طيب اسكفي لحقاس ايه دوشه معها إلا أن تغتسل غسلا واحدا غسلا واحدا ومخالقه ودا و ميرقه طهر قويه طهر يمركي و ديغا خيدكو كغو ميرقاس اي ميرمايسو بوكلي اي ويان غسلا واحدن تاسو قودا هدا صلاه كانو ويسيسو وله وحو مرخا ويان اا وديده ياهي عروه بن فدي صلاه حاول ما يرسل الى الى وحمر قاشرعه مو ديدين تغتسل اسنا واحدا ثم تتوضا اي ويسي ستبعد ذلك انت اكد لكل صلاه صلاه ويسيسته قال يحيى و وحيري قال مالك بو وحيري الامر امرك عندنا ايتها أن دور فرنك إذا صلنا ان المستحابه قبه دهر فدهم كو دحاي اذا صلى مركه لزوجها اوديغيده وحا اسناده ان يصيب عين او يصيب وكذلك ساسوكله ان خصاو كبطن لفاس خو دعي اذا بلغ المرجئ قد اقسام مشيك يمسك النساء يمسكوا النساء يمسكوا اللساء الدم تكون خلديه وخذ غيا اذا بلغ المرجئ قد يمسك النساء فاعلكم آه. شاو عمرك ودا لا غاشiye kitab ba akhriyo khaasahan walii sheekh xagan ah shaaw nasr buha walii sheekh xagan taas buu sheekhu waxa kitabku ku kor digayaa waa sidee buu markaa ayaa lagu yidhay dadawad gudaysay haa aroo waxa ma dhaca karo wiisay امهم وحنكورا marka yimsku annisaa dhorqo intay ka haystaan adam madheega waxa laga haysanayo waa dhigo macluumi bihiya dhorqona waa faa'ilka weeyaa marka yimsku annisaa adam saasala khaba tayf imraat adam madheega qayara tabaa dhalki inta ka kadi fa ino yusiba wasiba yasuuda odiga u jibaaca la kaleeyaan mareeq qaba dadka dabarfuran ku ku dhacay markay tukato ila hadii iyadoo weli tukin jimnaa mar xaasaha weeyay meshii yabaadamay diba ku waajibay mayrigaan digu mar xaamakiina waxa ka dhacay waxa ka dhacay waxa weeyaan kulan ka dhacay markay markay tukato kadib odaygeedu wuu jibaaci xara laa diga si loo tabaarumaa le cadaaliga qawada nifas waxa la isku kaliya muddo ugu dheer ilaa inta uu qeygagu ay xadmale shardi ma aafarta mili gaado shamci shayada saxiis ka gali kara kadwana kama aragtaas ay ku taheydo u qortaa bay gaaribku waxa la isku hayaa marka meesha ugu badan ee ugu dheeray marka ku leecimaadkiira waalki qaar xodn lahlan biinaayn sidoo kale qaar qab xayda ma haye wa aafarta qabilaay qaar وقو صحوه تقياس اح حركه وقياس قامر يانو غالبكو خيره هو حويان اللهم صل على صدحه اللحمه متداصمه وقد دي اللحيه تافر وطاهر هانس حديت تتواطع السحلات رغم مواصف اللحلات مافر لا توي يمينا قرخون حيلهم اكثر حوي حيد انت اوو بدل ميد مع الموض وين مرخه اي حقوق kabaado hadii ay gaadho marka saxweeyaan afar tan maalmo wixii ka dambeeyay hadduu dhiga siin socdo dhiga fasidba lagu tilmaamo wooke daliqa saasookar nafsaaw gawood nafsu ku dhacayda balaaq markigaa aqsa maashiga kowu fago yimsi kun nisaa dumar qaykaysaga damma ka dib ka dib faynaa yusiba haa zujaha odiyada asibaay فقال يحياء وحوري قال مالك وحوري الأمر عندنا أمرك أكثر يدو حوية في المستحاضة قول مستحاضة وعلى حديث هشام العروة عن أبيه وهو أحب ماشيك اللوك وكعال بي هويا سمعت أن مغليلي حقيقة في ذلك الناس هشام العروة واكم عن هشام العروة عن أبيه أنه قال ليس عن المستحاضة إلا أن تقتسل غسلا واحدا ثم تتوضى بعد ذلك لكل صلاة كاسخ صلاة المهم قول أمرك قبل فرنك wuxii raahkamteeda dibba lagu soo noqeynna ahkamteeda gawad caad sadax wal lo qeybiya gawad lama ma aha xayid ku socdo dhiga marka saxawayo inta dhiga xayid ku socdo uma dhawaan karta salaad iyo soontoona waddigaana waa ku ogaan karnaa ka socdo qablaha sadax imma iney maalmo ay u tirsanaayeen oo dhigan dhabar furoo ay ku dhicin baayada wax caado u ahay toddoba maalmo oo midnimo maalmo dheer ay kasoocdo lixdii maalmo ama toddobada ay tirsanayeen bis bisha lixdii maalmo kamidna toddobada maalmo kamidna ba wax ay oran aanu toddobada xayid baan ahay waa sax hukumanu si taas filmar xawo kalabaad waamid an maamalaha garna la xidhiiga calaamad kii isey taqaanna dhig qusu weeyga calaamaddiisa dhiga kala wuxuu kaga duwan yahayba taqaanayo waa gowar khabiirado weeyayado taas marka dhiga calaamada xayidku markuu yimaado ilaamsi ka dhamaalayso saaso iyo nabi muf sallallahu alayhi wa sallam xusuusnaa mid jilmetan dhun iyo maray qasoor inna ka dhiga ku eega hadii go dhiig madhu oo adag oo kul oo nooc saas u yahay ee ina kala calaamadeen ay arifaanu inaa sadiga ay tahay waxa weeyaan dhiigka noocaasi waaxay ama hadduu yahay dhiig iska jilacsan ama inuu biibiyo ama madhu oo adigii salaafran wari darika hadii ay ay garanay sadiga calaamaddiisa dhiig calaamada xayid kale inta uu ka socdo bay diinse amarka salaada kadibna waxma yaran kadibna si wadani قمتنا الصديحات وقمتنا تحيير ذا ويقانين في القهة هذا تحيير ذا حويا للأيام وللعلامات من ما تقانو علامة ما تقانو مال من ما تقانو مال عدل اي تاق انتهى إنه ان السطوع السوري يصلاكي إلدو تروي روطا سيئ المرخ محلسلين قمتنا سيئة واتنبي الله عليه وسلم فتحيي يضي سبعة أيام أو ستة أيام في علم الله لحمى المض اما تضوم مع المض الا اقل الحيض هو الحي يوم والليل ولو مساله خلافيه بغت لكن على القول قد يخصوا وايه هو يوم ولايله غالب ويه مره لان عموده قرب أقل, اقل هو الثلاثه واحول يوم حي قال مره 17 اما 12 قربا سقه غالب هنا سبعه او سته صمعه غالب كاسه تسع مره leh ama tadoman ay qabsanaysa hadda cala madna haysto waxa weeyaan tiro u xadidno lix maalmood ka mid ah bay waxa weeyaan lix weeyaan laa yahay bisoon bay lix maalmood ka mid ah saddex maalmood umbay u jiri wax ay ama tadoman maalmood ka mid ah saddex asaalo wa mas'alad hadu arak wal istormar marmariya isku soo culaliyan isku soo culaliyan isku soo culaliyan qasab ma yido isadigu mid kale salana kasii waxa ay ku leeyin ka wadaw dhabar furu ku dhacay waxa sameeyneena midabi wasuun nabiraahim aktharu huwa suunaya shariyatan isha shariyatan ki isha hadii uu kabato aad u markii maraysa waxa weeyaan bishuu soddon markha u dhamaadaan bayno oran haa waxa waa dhawr fudani hada markay 16 socotay lama oran markii soddalkay dhamaalad xoreena dhiga waa dhawr fudani 14 maalmo soo qallay markaa waxa weeyaan ee hawayaan shariyat soddalkii bisha shariyat waxa ay toojay shaytu ma sawir soo ma hal habeen iyanaalna aqalul hayd wajr maxaa هل مر وصول قال انت سافري سطر؟ ها يوح كسي بده وكسي ويرسون طيب اغسل عنه باو ما جاوي حكيم في بول السبيي وحضرتك دونتي ما دخل من هاتي مثلي لا يوم ماشي اصاكو ادغ باو ما جاوي حكيم باب في بول السبيي المهر السبيي كان ريسه وحدثني يحيى عن مالك عن شام من عروة عن نبيه عن عشرة الزودين من نبيه حاسك صلى الله عليه وسلم أما قال ذو حيث رؤتي رسول الله الله صلى الله عليه وسلم بسبيه من المير فبال على ثوب المرض يسيب كوكاديه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبيه فأتبعه أرغعي إياه لسليم معنى ماشي كوكاديب به سأرغعيه وحدثني عن مالك عن شام عن عبيد الله بن عدله من عطباء بن مسعور عن موقيس بنتم محسن أنها أتضحى أولتي بإبن ويل أولها إذا أصلادي صغير أهير ولم يأكل الطعام الغاشر ولئا عرم بي إله رسول الله رسول كلاهو كانت صلى الله عليه وسلم فأجل سوك فريسي في حجر ربتيسي فبال على ثوب مرديسي بك كاذب فدعا رسول الله يسعى صلى الله عليه وسلم أصلاك بمعن بيو فنضحه ورشيه ولم يغسل مميره طيب ولذلك وكلاهو رسول صلى الله عليه وسلم يغسل ويرشوا بون الغلام الماء قوطير يدا كاليده ولا ميريا اما ويلكا كاديس ولا روشينيا فرقوا لحيو مخيلد والله اعلم قربا وحو يل لو يمر رابيه عيلدا سنخويان الو... اله ما غرام كره اربع حيد مخيلان هذين وبقض حيداهن قودو وحي كقنغاد النجس ودي غايدكا استنا طيب تاسوا جوابكم بالرايد يسقام يادا ما خوديde inay daahir oo marii ku qan qan gaado marii yada la stidu ku qan gaari karta marka khasuma annu koonu marii ku qan gaaroo ilmihim iyo waxyaalo kale shaqsheegan waxa soo dhan waxa weeyo cila saxama ona soo فقاضا قال خد بحاد بويري وي كولاج جيري وا لا قاض قادا اي دوله قاضا حس وا شي شيخه بدلي وينك تاس وينتلي كلا حتيس وينتلي حباكم نجينا تعاصق لكل شي حبوب قاض واساي الشراح وكل شي شيخه ان سونو اا وديتاش وا حدي اي ساسن بطوه حويه <responsible> hmm <تصفيق> طيب مره خالص عري سما تاس من سوء ما به مره حويا بادكو سي قرقرن احودو سيمدو ك هو انه جابد و انه ويليونه غووراهين والثانيه لبصل وله دافين والثالثا و ان برخا حوياان وخالي و مره كاادي هي و و رابعا و ان وحان حوياان و انه ايمها يدو و قودان افالت امرتي لهله ويهان اما افالت دي واحد من وبعو ما جاو يحكم بابيه في البولي سادة تتقوى قيلا وحسكتكين وحاوليان مثلا وكوكاجوا أحبارسي بيوم بيس كدو الله أكبر مورا الانسيقية وعن انتها ورش اهي مع فاسو عمنا ما جاو يحكم بابيه في البولي كان ذا قائما قفسه سو وكاجه وغيره وغيره قال ان تايني ذا لو كاجه كورا وبعو ما جاو يحكم في البولي لو كاجه قائما تاغنذي وغيره تايني ذا غيره حدثني يحيى عن مالك عن يحيى المسعيد الضلقشق وصنه قال وحيي دخل عربي مرهبادي أصوغل المسيد المسائك فكشف عن فرجه فرجه سيو فيلين لي يقول سيو وكاجه فصاح الناس به دكي وكوكي ليه حتى على الصوت الله أعطيه كرنغرين فقال رسول الله الحمد صلى الله عليه وسلم فتركوه إدايا فبال وكاجي ثم امر الرسول ابو الرسول عليه الصلاه والسلام بدروبي وادان وماء بيام فصب على ذلك الم ما شاء صلب دشره واجه مرك حلكا مخاتي قادان هي سامركا لابا معنوا كو تاغنا لهو كاجيكرو ننتو ما ذنبنا كاسو غاري ماي يكون يكون حوو حوو دا يكون فضايل الخرسان اسكفدي ساتي وكون طيب ا مرخه واخا واخا في موطصمه وخير لو فيها لا ابو النساء هو وما الى ذلك وحويا سنن كوي ودا ديقان مرخه حديث مرخه صحويا جدا وكذلك علينا في صحيح بلغه اخرى مرخه و sugan waxa galan ka faaideeynaa murka taamir ciitaadada laga yimaado ilaa laakiin suuqa galba ma maqaanaasuma haa aramada galayo dad waxa haw iyo qaftaani uu ka jawiya aramada galayo aramid min hata ma annas uunna dembi hataa yara ala wadimaa almuhim laakiin ya lafadaysan dad baad waxay sameeyeen taamir ku hataa midii qaqaan حاضر موروقال عرفي ها ولا يغيها موروقال عرفي ادى لو يغيها لازمها عرفي مروada ama waxa weeyaan waqtiga baladka la joogo ama waxa weeyaan waqtiga la taagan yahay sida loo yaqaan loo ew wax laga qaato oo diin loo doon fahii joojiya halkaas kaliya markaas waxa weeyaan waa qarqo sare ee diinta ka baxay wax ka baxay halkaas istaagerta marka waxa weeyo muddo adoo waa loo eegi marqaasi yaa arifiga waa loo eegi laana sheegeen mar hadoono sunni iyo waajib toonaheen waxa la fiirini hadii ay ka حدتها سو كذلك لو حكط انقفته ارديسي اني واخا غار سوما سوها ليسبركر ارديسي واخا غارن وجلكيسنا واخا طيب المتنبي وحورن زري يهون علينا ان تصاب اجسادنا وتصلب اعراضنا وعقولنا حورن زري واخا اد نوغ فودان واخدينا اللهين ان جرك لاسيبا لكن عقلنا يغى ايو عقلنا يغى يا قوشيد اينا تخابلنا الصننه حي وحمر حويا اسم مباح حق يا حي حدين مباح الذنبي وكدل لي ما اخو اهل بل العاده وحيرا مشروعها وصنبه اللي يلقى ياه حلق يا ذنبي كدل لي اللي دايي واجب تاعي قلبي ارفقوا ولهو صرايف حتى الشرعيه منوقفكم واحد ذنبي كسوغاري اما الا لكن محاولة بذاته من الذنب وهي ما كولا بذاته أغسعنا لكن حلقيا يا أباين الملكة ملكة ذنب مكاسو وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال وحور رأيته عبد الله بن عمر يابولي سوكا جاء قائما سامدة قال يحيى وحور وسيلا مالكما لو يدي عن غسل الفلج فلجك رقتان جيسا من البولي كذا لقت أغير هل جاء فيه اثر اثر مكيبا فقال وحور بلقا وحيث وقالي أن بعض من مضى داك <تصفيق> يوتيوبر كود كانه هايل يتوقعون كل كيس ديال سمير الغايدي وانا نحبه وحنزعله غاغسل الفرج البولي واش ري ماشي ديال الماء لكن هو كودان باب كانو كيديرنا اديكو مرخاس خاويان تاغان تاغليرا مركا قفقي ماكا دقي كرا اساسو قال اما اسا او بيي هلي كرا ما ودائسه لفربطه بالحق الفرنسي سعيد الموسويه في ذي في حلقه بان ابياده سيده دبا دايخ لو غاوسه او حتى ميدكو لو غاوسريا دغه خلو فديهي قبا حسبنا فقوا صوره محويه باب ما جاء باب في السواك عدي حدثني يحيى بن مالك عن الشام عن ابن الصباق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة, جمعه جمع اميل جمع جمعين واي سنرصوا المال جمعهن الى جموعهن الى جماعهن انتوا ولانته انقص عمر واي يا معشر المسلمين ان هذا كل يوم مريان جعله الله الهي واله عيد عيد فافتسلوا ما يقوان كانوا عنده قفرا فتسيا ذي القدر لنا ان يرص انه يستفسي من حقيسه فمن كان عنده هذا هو أساس الله وحدد إياه ومن كان عنده طيب أن عن يرسل منه اسمها لا يسفى لا هذه هل يقول هذا؟ كم الله سعى ومن كان عنده طيب ونقفه فلا يضرغه مدل بيس أن يمس إلوصاته ومدل قاس عدل قاس أحد أحد أحد أحد أحد أحد أحد معنى وحويا wa sunna anar khunna mar ila ragum salaam laakin huwa hawiyan hada khalaaya durughumadibayo ayy nas minuhu kaso hawiyan so marsado ana waxdii malaha huwa hawiyan xiraahiyaa ku sunna waya wa alaykum iswaaki malaka khalaaya durughu la salafa laa durughumadibayso ayy وحدثني عمالك عم عن ابن الزناد اضناف من اخوان عن الاعرج عبد الرحمن هرمس علي ولي الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله لولا هدي ان انا شق لولا هدي اخاف عليك يا ابو سليم حول لقد قالوا لولا قداش دريت انا شق عن الشاب الحبيبي عبد الرحمن على وليدره انه قال وحول اللولا رؤيه الشقه لولا دي اخاف وركع عشرين ان يشق ان ان على امتي لولا دي اخاف وركع صريم ان ان يشق على امتي ومديسه لا امرهم وامر لها بالسواك هذا مع كل وضوء ويسك السبعين لولا هذه وركب النبي ان يشق ان على امتي ومديسه لا امرهم وامر بالسواك عدي مع كل صلاه صلاه السبعين كتاب الصلاة صلاة دي مكتابية صلاة حق الوقات العربية الدعاء بلويقنا الدعاء بلويقنا حق الوقات العربية حق السلاحة أن أقوالهم وأفعالهم مفتتحة بالتكبير مختطمة بالتسليم علينا وهذا اللي يفعله وحويا لغفر فنته الله أشبر لنا بحاصلهم عليكم بشرائط مخصوصة شروع قولي عليه طيب صلاة وحلوة واجبية السنة كيف ترنادئين من نماذا مكهنا لقوة واجبية صلاة اللهم استعان باب ما الجاوح يكون بابا في النداء للصلاة صلاة إن لو قلت وقلت وقلت وقلت ألدان كمرخة إمتع نهد حد حديثك القليل ولماذا رحمة الله عليهم وحاووا يعمل حقور روايات واس وخلافهم روايات بركوب حيشة واختبوا باللوضي إن مرخة وحاووا يعملون كالصلاة الواجبين ليلة الإسراء الا لواجبي لا يمكن الا صراده وخليناه الا اسراء والمعراج هم الا الرفاعي روايات بركوشييه روايات كبركود وحشييه زيبرين النبي جوي صلى الله عليه وسلم انه ادان كانوا مره سخوايان اوكيني الامام الحافظ ابن حجر في فتح الباري الحنايه روايات كاس وطوح كاسو مجرب حكاسو غير لسيد يحيى ما مجرب لهيه اذنوا حنني الامام ابن مدح رحمه intii makala joogay oo dhan inuu biqayli aadaan nabigu ci kale sallallahu alayhi wasallam markii madina la tiriina illa waajibi wa sahih markaa waxa weeye intii madina la taga hal waajibi markaa xakoon la isku haya salada dayahayd salada markii si raajiga waana salada ugu اوشيقي الحافظ بن حجر العسقلاني امام الشوكاني اي امام الزرقاني الزرقاني برخص حوي شرح المواطعه اي كذلك برخص حوي صاحب الدرر المختار وحنفيه الكميده اي علماء الحنفيه وذن اي حوايا امام بدر جمهور طه حق قراءه حلغا سعيد الميم حويا اذنك حلغا سال واجبك وحكري سو سو خلاصته علمهم اراكم واجبه بسواصن فرض كفايه والصحيح هو مثال خلافيه لكن ألغى ونرغى جيح وفرد كفاروية طيب أنت مسائل فقط ألغى أحاديث الأحد الخشي لنا شاء الله تعالى حدثني يحيى مالك عن يحيى مسعيد أنه قال وحولي كان الرسول يحوى صلى الله عليه وسلم قد أراد كيدوني أن يتخذن وصميس خشبتين اللبقيد ويضربوا ليسقروا عبهما اللبقيد ليدسامع الناص ضدت السياس ويما بعد للصلاة الصلاة دا. فودي يواله توسيه عبد الله بن زيد الانصاري عبد الله بن زيد بن عبد ثم من بل الحارث كميل بن الخزرج خشب التيني وحويا اا لبا جيد خشب التيني بيديه ها خشب التيني لبا جيد الفنان يقول ده له توسيه ما تخلى لبا جيد يقاني الا فوفو geht ka salu tusiy fenomen wajad majrukh ta'alluqah uriyada hada fa uriyada as ta'alluqah wayh marka khuligas ayalat usay fa qala wahuri innaha tinil lamadan geht lan nahwu mimma shay min shabahan yuridu dunya rasul allah sallallahu alayhi wasallam fa qila wahala lagu yiri ala tu'dinu lis فاتى ابي بن عبد الله اتى فاعل كذا رسول الله ابو بن صلى الله عليه وسلم حين استيقظ من خصوصه وسعد الله فذكر الله من ذلك انت الشاغي رسول الله وهو امر صلى الله عليه وسلم بالاذان ابو امر هذاك شو امرك الله والسلام مر قالك حديث كن اشكال و لبا اشكال ده علموا كو كينين hadis chen waxa mooda aadankii in lagu dhisay iyo Soomaal aadleen siin uu Rabbiga bakri yooday Soomaa waxaan la isoo ogaa riyada aadanaha aanbiyaada markii laga yimaado ila aadanarka inta kala riyadiisu inaan xukuum sharciye lagu dhisay xukuum sharciye lagu dhisay aadan kun waa xukuum sharciye kayf buri calayso sidaa lagu رياضة كريئة ما أهيني وحي النبي الله وحي وذي صلى الله عليه وسلم بمقابلين أيوية لنعك هلية ومن بعض السنة التغريرية ويهي وحي النبي صلى الله عليه وسلم سعى اسمه إلهي إشكالك اللبنة وحي إلهي حديث يوم حد مدابر رياضة عبدالله بن زين من عند رغبه كريئة وآذام كبه اللوضي ويسدي ونسلم حديثينتوا أي قواني روايات هنا يكبره يهين لكن wadhuur oo khataabaa oo xukusul inuu aadaan ku xilliga ka bilaaban hore uu tash u soo socday tashiga markuu soo daamaaday kadib ee qolayiraan dabha la shido ee qolayiraan hadal dhawaaqo dadka loo yeero ay qolayiraan اه <سؤال> اللهم سعنك ستمها وحدث لي عن مالك عمو الشهاب انا اعطاه ابن يزيد الليفي المدني شامبو دكنس وحنا تابعينك يا سيدي وتابعينك و رجال من الرجال جميع وياه سئ اماته ستاجي ما احنا جيسا وي حجيسات واعطاه يزيد اللي في قيرس ابو محمد دايره علماء قيبه كين وحيره هي ماي ابو يزيد بالايره وودنتي انت يا شمر خيزان اللي بغا هي وانا سقطه ويهي على قيبك من احد بقول يتضامن خيزان اللي بغا حي بودنتي بلاده اسكاسوونو ابو ريسو الاسديات اللي حبوها علي سعيد الخضريه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خردت سمتم من قدام القشيقا دهن فقول ده مثل ما يقول المؤذن ومع الصوت ما سوى في خرياه فقول الله مثل ما يقول بأذي محليه وحدثني عن عن صمي مولى أبي بكر العبد الرحمن مولى أبي بكر العبد الرحمن من الحارش صالح السمان ذكوان بن صالح الزيات واليدها عن أبي هرادة عن الرسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم قال بحوري لو يعلم الناصدك وقال لها ما فيني دايق آلاق ويحقصه أنا أجلي وصفي الأول كفره فإن لم يجدوا إلهًا لله يستعينوا يقول طورتا ويأتي عليه دشيسا مستهمن ويقرصون اللهاين ولو يعلمون هذه اوغال لها ما في التهجير كلها ده و خي كسون لستب قوى بدلتم الى اني ولو يعلمون هذه اوغال كالله... ما في التهجير وقتك اول كيسا صلاهي اول كي لا استوا بقوله ولو برسم لها ولو يعلمون هذه وقال ما في عطوه عشاءه وحي كسرى اجل يوم صبح لا توهموا ويمن الله ولو حبول غرودان قيبا دينا ليس مصطفى عليه وايه في التهجير تهجير خو حاجه ودا واصلاه ده ان لو سقد اول الا تكنوا جزا الصلاه اول كينا ان انا تهجيرك ta'jilada waqtiga dhuhur qaleena mar ka salaadada waqtiga dhuhur qadada ay gusayka lo si socdo iyo jumaada in lo si socdo adriga ku suganba laga wada baaydhay labada qolba waa saxwiyan wa asli bukhari qolka daba bukhari qama wiyan oo de bab bab sabab fadl وحدثني عن مارش عن علام بن عبد الرحمن بن يعقوب علام بن عبد الرحمن بن يعقوب الحارقي عن ابيه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن وايه عن ابيه ابي كور عن اسحاق واسحاق بن عبد الله لو كور انهما ال واسحاق بن عبد الله بن طلحه اسحاق بن عبد الله بن لكن حديث الكسكا الي اضن انك قاده للمداسومه حدث لي المالئ عن علام عند الرحمان ويعقوب عن ابي ابي لو دخيان كو ولد سو ابي و دخي و والشيخ هذا جاي يساعد عبد الله بن طلحه لكن يا لهد بركو سيده حديث كانه وكله واسيد هو كغه ورمايه و هو دخيه وديعكطه شاخايه اضوح كبروا انسو خلقه يابان مسائل اذن كم قل انه الشيخ لكا سو نقل يسو لغماو وسو سو waxaa mar wax barakood waxdaaaysaa xadiisa barkood inay masaaqada kala waga soo sheegan uneysa u tooska qarin waxa wasiq uu kaga warahay markuu uneeyaa wasaas waa sheekh is wey soo gaareen laakiin xadiisa barkood buu cid kala u siin marwaya way anga soconay annahuma labadaas xubraah way u warahayna annahuma labadaas samica aba hudayda tin maglay yqulu فلا تأتوها هاتقنا والحال أنتم وينكم تسعون الأردسين واتوا هاتقا وعليكم دشعين أتايا الساكينة تحسلوني والحال عليكم دشعين أتايا الساكينة تحسلوني فما أدركتم وحدك السواء قادم فصلوا تكدا وما فاتكم حيثنك تكا فاتموا رميسق طيب حلقة موحة لدي فلا تأتوها وعنتم تسعون إشكال من إبانين إلى قرآن قبقوا فاسعوا إلى ذكر الله إله الذكر قريصة ويا عباليدي صعي و لا قبري صعي و هو ارد لو قاهاني حقنا اردنا ما ليري ور واسبي ما شخص صعي قال شيء ليا صعي حقيقه من باب وحويان التحديد على الاهتمام به والدوام به وان وحان اسبورن يو ان لا دائمو لدانهيو لسي خريريو ان لا وامن باب ان قد داروا ما الخير لي ليس بورينيا لكن حيث حيث العرب ما هذه هذا خطره يا اخي قصي بالغيامه وكم يريد خير الله يصيبه امس خطره الفريق طيب نرفع حويا الاردن روايه اي سي ردغن خشوع لتكسيني صلاة خشوع صدر وقلبي الله رب لكن ان هذا فهذا فرق عودة مقعدة يحاول يكبع حضرته كبير عبير القموده فرق عودة فرق عودة مرقى وعليكم واتوهاتك وعليكم دوشينا يتهيئ السكينة مرقى السكينة تأيئ السكينة تا انت والاخلي مرقى الامام مرقى سحاول وحول الوحلق النس من باب الإغراب حوايان دي رجل جماعه دي رجلين بالو ناس في اساسه هذيلو ناس بيو اساسليه بالا كسو هنا هدا و وا اغراها وحالها و ترتل شي شي محاول لو تخديدينو يلوغو بورينيو ااد لو تشجيعينيا ليرا وا تورنج ليه بالفيس الا مع العطف او التكرار كضيقه مضيقه ما ف... اه... فما درتوا فصلوا وما فاتكم فاتم هذا ضرني من لغاور بالصلاه اللي جرهو خالي حتى دحدين هري بو ويدان ما شيخ وحاويان وين المرخه صحوي اللهم استعانه المرخه مرخه مرقى... ايروتس هلكه المرخه وما فاتكم فائده كان نسيني محمد بن نصيري تابع이가 ساوو يري وي اغا تغت الى ترهد وا لغا فيعيا اي وان حلياني وايو وان غاري كل وين ترهدا كفي اي في عنبريه والله أفضل لكم معنى وحدنا لكن إذا أفكركمها بأي سوما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولا يقول لأحدكم لا لقصة نفسي دي لقصة ديدي خبثت نفسي معنى لكن خبثه خبث وحقه عام بحث سيدي سبا حمام وحقه عام بحث وفي نهاية الغراء وأول خبث مائل خبث ترابه وأول خبث قوم خبث الحرائل بها بي. حمده وحقه ونبيه المحالة اللهم صل على عيسى بن احمد قم ان تضطح حيوانيانا ام بولش حيواني سنه دور خاوغو رييباد دور خو حوانانا حماني شوكو ود حيتيسي داادغو داي ميد المهم االمهم وحاولا سدرت وبكر ابو بكر ابن العرب و كويسا مسالدا خليه حديثه وما فاتكم بقى ابو عبد الرحمن وسيرونه ادوغو ما خادو دييسا بو كينايي خاد با كادره بدا كبخبو غليي ما له حيسانش ويه اللهم عليه تكلا ina hadalku mid kale dadka mid kale fiisalada salaad ku soo gaaray marka kan yahmi ila salaad inta salaad ku qasayoo mar haddu inalla inta salaad ku socdo salaad markaa saxaa waya mid ku jira muslimiyaa waxa dadan marka mid ka rooh hal subax aya masalan haddii salaaddu ku soo gaadho masalan salaat ishaaygiba waxa ku soo gaadhey labadii daqawad lawadaadi dambe weeyaanu lawada dambe ay ku soo socda markhaawad oo iskaran markhaas xawi jeheri hadaw xulka lawadaas oo jaalad waxa jira khilaafiye madaahib ay ku jiltaan farabad aan qasno dhawr qolba lagu sawriyaa qolka kubad wuxuu qaba qofku waxa uu ku soo gaaray iibanka salaadisa awalkeediya qolkaas uu qaba waraqolka ay qabtaan wax shaati ashaagoo dhahab ee raahweeyo baa boozayya ee qanawiya ila ahmediya waan kala qaadaynaa salaad da wixii uu ku soo gaaray hadii af caasho uu ku soo gaaray waawal salaam haddii aqwaasho tahayna waa aakhira salaayaa awl salaam ma ahmiida adiga imamku aakhira fiis iyo atii waxa uu aakhira salaaw yahay bilaa wa salaay qawaan اللهم إلا إنه فاتح إنه حمدي يا الله آخر اسم يعني اظن انت الله آخر السيد دهين وآخر صلاتي أما اظن انت منه هو سوغاري وأول صلاتي وينهم قلك وإيمان زي يقما دهرينا قله كل وحي ده, وإمام ده, ده. ده ما, ما هين وآخر صلاته اقواش رياض haddaa usameenaya imaamka markii uu salaama al-qasray inta عبد وعبد وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن نبي السعسعه الذي سادس المالزي العربي انه اخبره ورغبي ان سعيد الخضريه رضي الله عنه قال له ان يكون ان اراك وان فرخه تحب القنبه ارجنا جشه والباديه باليه فإذا فاذا كنت مرغاتي في قربهك ارجاك او باديتك باديها او في باديتك ويه فدمت بصلاه الصلاه هذول ادلتون فرفع و صوتك عود كان فوق قد من نداء اذانك فانه لا يسمع من مغلق مدى صوت المؤذن قف كمؤذنك صوتك يسجد ميا جِنٌ جِمَمٌ مَغْلُو وَرَاءَ إِمْسٌ يَا إِنْ سِتَانٌ مَمْغْلُو وَرَاءَ شَيْءٌ شَيْئًا مَمْغْلَى إِلَّا هَذِيكَ الشَّهِدَةُ عُمَرُ خَاتِكِ إِلَهُ يَسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَالِكَ قِيَادَة قَالَهُ بُسَيْدٌ خُرَيْسٌ سَمِعْتُ حَدِيثَ كَمَكْلِمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُمْلَةٌ تَأْكِيدِيَّةٌ وَحَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ الزِّنَّادِ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذِكْوَانَ بَلِيدًا أَنَّ اللَّعَبَ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ صلاة الله أقدمه أدبر الشيطان الشيطان كوجه السنة والحال له يسغل صنادي أما البيوت حتى الخجر تلوه يسغل صنادي فرغاته النافئة والصناتي حتى لا يسمع النداء إلا هنا آذانك المغلل ومسكوه إرنية فإذا قضي النداء وآذانك مركه الله قمعيه أقبل وسوى قابلي حتى إذا ثوي مركه الله قيمنا بالصلاة صلاة الله أقدمه أدبر وجه حتى إذا قضي كثويبه مرقيه قيمتان قدمايه اقبلوا حتى يخطر الى لوكه ضحق له لين المط يف يقول وخرن اذكر كذا وحخصصه اذكر كذا وحخصصه مرقيه روايه البخاري وكله اذكر كذا واذكر كذا و بي سجلها قال ان قال اذكر كذا اذكر كذا وياه لماذا لم يكن لما شاهد حسوس لم يكن هنا هاي يذكره كي حسوس صلى حتى يضل الغجل قفي الله وهذا إن يدري ما يدري ان بمعنى ما إن يدري ما يدري من أن قررين عن نفيه كم صلى الله يدري ما يدري هنا أغين كم صلى الله يمسوته كذلك لا يسكوا بعد أحدها طبع وأشاهدنا نحلي قام برخص اللهم سلعين الحديث الخارج لسل ما وحدثني عن مالك عن أبي حازم سلامة من دينار والله عن سلامة من دينار والكاس عن سلامة مساعدة الساعدي أنه قال وحوري ساعة ثانية وصاعة دو يفتح الله معه الله فضل أبواب الصماعي أبواب الصماعي وقل وحبا يسفير داعمت دعيسة وترد الوسع عليا عليه دشيسة دعوة عجيسة أبواك عاجيسة ذلك أنه حقوق بذن ففهم المرء إلهي وحير وديسه ما خاطر نقول شيء بدائيا هو حاولوا يسكم عجيسه واتوا تقنيمه ويا حضره النداء مركز ساعدكم مرقس حضره النداي الانكم مرخصوا حاضر للصلاه الصلاه القديمه والصف يا مرقس في سبيل الله جيت الى مرخه الصفيه قالوا د قالك الاول اجروا او غيروا المحور قل ماشي عصمه راتيل قلنا وافعن سو الكاسنه بمعنى القلويه واما الماضي بمعنى ماضي بمعنى النفي وياه او قال وحا اسكن ويا معناه ما يصرف فعل اسم لا يصرف المغزى تسمع فعل ما لا يصرف هو طيب و حين تاقبل وانا امان نفسي ان سكون انت ابل كسكون وسويله مالك ما له يدي عن لدايه اذان يوم الجمعه يكون قبل ان يحل الوقت هل يكون ما هني اذان سفير لبدا اذان انه كحضره الله سو لبدا لا قدمه اذن الكوديه كبمبه لبدا اذان ما له يدي عن لدايه اذان كيو يوم الجمعه مالك جمعه هل يكون ما هني قبل ان يحل الوقت انتم وقتو ايمانكم حل بمعنى انتوا لو يجي الوقت ويا انتوا لو وقتكم يمر فقال حول الله يكون معهن يا ادم كل الله بعد الشمس علادوي تجز شيء ويا قديم ويا وسلام عليكم الوديع وتاسم الخلق حقا مرخه وديده هي ادمك كل يتون قبل قبلنا سي ادنو وا غلط وديده هي ما نقاما باي مض سيده بقى خل قال سي ادنو لا من قبل لا مذهبا ولا نصا وحده او مجل انما بحله لأن الصلاة ونوقتي قالوا إنه أدبك ليه صبحا جاءت ونحن أدبك أذاني أما الصلاة الله كلا نوعا مايه أما أذان كالله حكم في سبحانه قرية ومثاله كلا يضو أغسروا عنه وسينا مالكما لويدي عن تثنية الآذان والإقامة وإذا الآذان كالله أبدا أمد قيمة كبني وحقا ماهو وحقا من باب حصول القلبين وصنة الخلفاء الغاشدين حصول القلبين واي وي غريزي اي بلا قايمه كبيره لكن مضا اي مضا هو غا غولجوا وا مخاي لبد ادمين لا اسكو خيرييو او كلي السلام عليكم تخدمكم اي ودخايسو هل امامو غلمجوا عرهه لاي سو صار بلا لا يمكن اتحدى بكم خلاص ويروكاس واي لكن محقا دي واخا ويه وليد كره حوديسين دي طابان من خمدنا من بالخلفو لهيو متنا وحلا ديما يراه مرق وقتي عاد يزوشه وقتي يدور قالوا لنا نخدمكم لفول المش المهم الرب يمكن بالحقيقه ان لا يمكن وهذا حوى اذهان خلي صح ما بيلها الحكم يدور ما عله وجود وعدره وكل حكم دائر مع عله شيء التي قد وج والشرعه مرق عليه وحوى عله نبيكم مصعب ابو بكر مصعب عمر مصعب عثمان بوقت ليس عله سري الذي علو ما شكى اذلان العمر وحلويدي انا قلواتي هون و بدي اعويه اذلان العمر ساسيل طيب لك شو حكى بالبداية شغياء ان لحكمه قولك يا قائلكم ان له سلطه كنت فعلك يا فاعل فلا مسكنت ايف السؤال شيخ العثيمين وحلويه حي ليه ما نقول يا عبد الله قاضي لماذا ومن باب سنه الخلفاء الراشدين ايما لا كارلودي دي اسحاق بنراهيم الغاهوي ساس وقرى لا مو قالو قرى سفيان الفوري لا مو قالو قرى ولله ذلك امام ايمان مالك وسير مالك عن تثنيه الاذان احشاكر الاد ولدي حاشيه صنفه الولدي وصالي وسير مالك مالويدي عن تثنيه الاذان والاقامه شيخ البلد رسالهك قريبه وسير مالك مالودي عن تثنيه الاذان اذانك لبلبينتيس ولقامتك يا قبيتانك ومتى يجب حل ما واجب يا على الناس ومتى يجب حل ما واجب يا القيام على الناس قدك حين تقام الصلاة ضدتك مرخي سعاد الله أقيميه حيني مرخي سعاد الله أقيميه فقال وحوري لم يبلغني مسوقاني في النداء أذانك ونقامة أقيمتانك إلا ما شرمي أنا أذردت الناس أذردت عن كوحة ليلي الناس ضدتك وحوي عليه دشي سيغوك السلام فأما لقامة أقيمتانك مياه فإنها يظل تثنى للبين مايه وذلك كاسي الذي كيوان لم يزل ولا عليه على دشيسا اهل العلم في بلدنا وطفيه الجو واما قيام الناس ددك استا حين تقام الصلاة والصلاه مرخ لا قيمه يستا غيان فاني انا والله ما انا مقل في ذلك أن تاب بحد ما حد حديثا ويقام لو يستا غي له يسغ الا اني اعلم ارى وحرث يا ذلك انتاسي على قد طاقه الناس ددك اودود كل بنت انتهين انه هي من وحتوني الثقيل من عرصه وحاول يا نهضر ولا يصطيعنا ما اوديان يكونوا ان قدوا هذان رجل واحد يمكن لهم ان نقضان ما اوديان والسلام والله اعلم صلى الله عليه